بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آ ل ه وصحبه أجمعين أ م اجمعين بعد فأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم إلى العلم النافع وإلى العمل الصالح وأن الإخلاص في الأقوال والأفعال فأسأل يوفقنا في أن وأن الأقوال الله الكريم إلى وإلى الصالح الإخلاص وإياكم ينزقنا ي وأن ب ا الله ا ا د ل ل ع م اما ل ع ا ل ي ن ل إلى الله ل د ا ا ا ع ي ن ص بعد ر ي ن ل ل ى ا أ ل م ع ة الاعتقاد الهادي إ ل ى سبيل الرشاد ل ل إ م ا م موفق الدين أ ب ن محمد عبد الله ا بن أ ح م د ا بن محمد بن قدامه المقدسي المولود عام 41 ب ع د ا ل خ م س م ئ ه و م ت و ف ى عام 2 ش بعد الستمائه عليه ر ح م ة الله عز وجل ولا شك أ ن ن ا أ خ ذ ن ا ما يقارب ثلث الكتاب ويبقى منه الثلثان ولكن إ ن شاء الله سوف ن أ ت ي عليه جميعا إ م ا في هذا المجلس و إ م ا في هذا المجلس و ب ق ي ة من المجلس القادم في بعد صلاه العصر إ ن شاء الله تعالى سم ع الحمد ا ا لله ل ل م وفي نعم صلى الله ل ي وبرك رسوله ومعلمين ومعلمين وصحبه ورشيكنا وإنحاضيين ورحمين ونؤمنون يأولى ويسوهونه برحمتك رحمة رحمه ربهم أرصالهم على الله لنا قال لمن المفتح الله سعال فصل داخلتك وينكلمهم في يا في ا ل ل ه تعالى و ج و يوميه الناظره ل ى ربنا ناظره ذ ا الفصل فيه إ ث ب ا ت ر ؤ ي ة الله سبحانه وتعالى وكما تقدم معنا أ ن المهم في باب الاعتقاد هو تقرير ا ل أ ص ل المهم هنا في باب الاعتقاد تقرير ا ل أ ص ل و ا ل أ ص ل إ ث ب ا ت الصفات على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى ثم ما بين مقل ومستكثر من العلماء في كتب العقائد فمنهم من يسهب و يذكر الصفات صفه صفه ككتاب ا ل أ س م ا ء و الصفات للبيهقي و كتاب التوحيد ل ب منده و كتاب ا ل أ ر ب ع ي ن في الصفات في صفات رب العالمين لله جري للهروي رحمه الله تعالى و غيرهم من العلماء كلهم يصنفون هذه الكتب على الصفات فالمهم في هذا الباب هو ان نعرف ما هو القانون و ما هي القاعده التي نسير عليها في الاسماء و الصفات و هي كما تقدم معنا الاثبات من غير تمثيل و التنزيه من غير تعطيل هذه قاعده اهل السنه و الجماعه هذه ع ب ا ر ة من ع ب ا ر ت ا ل س ن ة و الجماعه في قواعد التعامل مع نصوص الاسماء و الصفات و من عبارات كما تقدم معنا ا ل إ ق ر ا ر ثم ا ل إ م ر ا ء الاقرار ثم الامراء فنحن نقر نثبت من غير من غير تمثيل و ننزه من غير تعطيل ننزه بدليل قول الله عز و جل ليس كمثله شيء و نثبت بدليل ت ت م ة ا ل آ ي ة من قوله و هو السميع البصير و في هذه ا ل آ ي ة آ ي ة ا ل ش و ر ه اجتماع ا ل إ ث ب ا ت مع التنزيه اجماع اجتماع اثبات مع التنزيه و قد ضل فيها طائفتان ا ل ط ا ئ ف ة التي غلت في ا ل إ ث ب ا ت حتى مثلت و ا ل ط ا ئ ف ة التي غلت في التنزيه حتى عطلت فجمع الله تعالى ا ل إ ث ب ا ت و التنزيه في آ ي ة و ا ح د ة فقوله ليس كمثله شيء توقف عندها من ا ل م ع ط ل ة فنفوا ل ص ف ا ت ليس كمثله شيء توقف عندها ا ل م ع ط ل ة فنفوا الصفات و سكتوا و هذا خ ط أ و ق و ل ه و هو السميع البصير زل فيها من ا ل م م ث ل فشبه الله بالمخلوقين فنحن إ ذ ا ق ر أ ن ا هذه ا ل آ ي ة و قلنا ليس كمثله شيء نظرنا إ ل ى من الى الممثل انتبه و هو السميع البصير نظرنا إ ل ى من إ ل ى المعطل ل أ ن الله سميع بصير ففي هذه ا ل آ ي ة في نسق واحد يرد بها على فرقتين منحرفتين في أ ب و ا ب ا ل أ س م ا ء والصفات وهما في طرفي نقيض المعطله من جانب والممثل من جانب فنقول للمعطل ليس, نقول للممثل ليس كمثله شيء ونقول للمعطل وهو السميع البصير و أ ه ل ا ل س ن ة جمعوا بين ا ل إ ث ب ا ت في قوله ه و السميع البصير وبين التنزيه في قوله ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى ومن صفات الله عز وجل أ ن ه يرى ل أ ن الله ذات ذات متميزه عن سائر الذوات فهو يرى عز وجل ورؤيته الله سبحانه وتعالى تكون لوجهه عز وجل ر ؤ ي ة وجهه ل أ ن الله تعالى لا تدركه ا ل أ ب ص ا ر فالله عظيم وكبير سبحانه وتعالى ولكن الذي جاءت به ا ل س ن ة أ ن الله تعالى يكشف عن وجهه فيراه أ ه ل الجنه ب أ د ل ة ع د ة ذكر المؤلف و ن بعضها من قول الله عز و جل وجوه يومئذ ن ا ظ ر ة من ا ل ن ظ ر ة من النظره والجمال وجوه يومئذ ن ا ظ ر ة إ ل ى ربها ن ا ظ ر ة من النظر و ا ل م ش ا ه د ة و م ا د ة ن ظ ر ة إ ذ ا عديت ب إ ل ى لا تفيد إ ل ا ا ل م ش ا ه د ة ا ل ب ص ر ي ة انظر إ ل ى كذا أ م ا أ ن ظ ر ن ي يعني انتظرني أ و أ م ه ن ي واضح أ م ا أ ن ظ ر إ ل ى لا تحتمل في ل غ ة العرب إ ل ا ا ل م ش ا ه د ة ل أ ن هناك من فسر هذه ا ل آ ي ة من ا ل ج ه م ي ة وجوه يومئذ ا ل ن ا ظ ر ة إ ل ى ربها ن ا ظ ر ة أ ي أ ن ه ا تنتظر الله عز وجل وهذا كلام باطل ل أ ن ه ا عديت ب إ ل ى و م ا د ة نظره اذا عديت ب إ ل ى ف إ ن ه ا لا تحتمل إ ل ا معنى ا ل م ش ا ه د ة و ا ل إ ب ص ا ر و ذ ل ك يقول النبي عليه السلام إ ن ك م سترون ربكم عيانا عيانا اي ب ع ي ن ك م ك ر ؤ ي ة القمر ل ي ل ة البدر ي في ل ي ل ة لا سحاب فيها و لا قتر لا تضامون لا تضامون لا, تضامون لا تضارون م و ن لا ا ت ض جاءت كل هذه ا ل أ ل ف ا ظ لا تضامون من الضيم لا تضام واضح تراه بتجلي عز و جل لا تضامون بالتخفيف من الضيم لا تضامون أ ي لا يحتاج أ ن ينضم بعضكم إ ل ى بعض حتى حتى يراه واضح ل أ ه ل ا ل ج ن ة لا تضارون أ ي لا يكون بينكم وبينه ضرر ولا, ولا قتر فهذا فيه إ ث ب ا ت ر ؤ ي ة الله سبحانه وتعالى وموضوع ا ل ر ؤ ي ة أ ف ر د ه العلماء بمصنفات م س ت ق ل ة من أ ش ه ر ما أ ُ ل ف في ا ل ر ؤ ي ة على وجه الاستقلال كتاب ا ل ر ؤ ي ة ل ل إ م ا م أ ب ي الحسن علي بن عمر الدار القطني وكتاب النظر إ ل ى الله تعالى ل ل إ م ا م الاجري ل ل إ م ا م الاجري ص ا ح ب كتاب ا ل ش ر ي ع ة و هو ضمن كتاب ا ل ش ر ي ع ة و منها كتاب ر ؤ ي ة الله عز و جل لابن النحاس و قد أ ت ى على كثير من مسائل ا ل ر ؤ ي ة شيخ ا ل إ س ل ا م ب ت ي م ي ة رحمه الله تعالى في رسالته في الفتاوى في كتاب ا ل ر ؤ ي ة كتاب مستقل مجلد ضخم في الفتاوى كله عن م س أ ل ة ا ل ر ؤ ي ة فنحن نؤمن بها وهي من المسائل ا ل ف ا ص ل ة إ ذ ا أ ر د ت م أ ن تمتحنوا ا ل أ ش ع ر ي و أ ن تمتحنوا الجهمي و تكتشفوا ضلاله لا ت س أ ل و ن ه عن أ ي ص ف ة ف إ ن م ا ا س أ ل و ه عن المسائل التي لا جدال فيها ولا دافع لها و هي تعتبر فاصله بيننا و بين الجهمي و ا ل أ ش ع ر ي مثل ماذا ا ل ر ؤ ي ة غيرها العلو علو الله عز وجل ل أ ن من شك في علو الله كافر يقول عبد الله م ب ا ر ك من قال أ ن الله ليس في السماء فهو كافر فالذي يقول الله موجود بلا مكان أ و يقول الله موجود في كل مكان هذا كفر بالله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم قال ل ل ج ا ر ي ة أ ي ن فالله ي س أ ل عنه بالاين أ ي ن ل ل ه س أ ل ع ه بالأين والنبي صلى الله عليه وسلم س أ ل ب ا ل أ ي ن وسئل عن ا ل أ ي ن وهذا رد على الذين يقولون لا يجوز السؤال ب ا ل أ ي ن عن الله ل أ ن ه م من عندما م ن ع ا ل س ؤ ا ل ب ا ل أ ي ن عن الله ماذا يدل عليه يا اخوان يدل على أ ن الله له وجود أ و ليس له وجود الذي لا يسال عنه ب ا ل أ ي ن هو من هو الذي ليس له وجود لكن الذي له وجود يسال عنه ب ا ل أ ي ن ولذلك النبي عليه السلام قال للجاري اين الله وفي حديث أ ب ي رزين البعقيري قال يا رسول الله أ ي ن كان ربنا قبل أ ن يخلق الخلق فالنبي عليه السلام س أ ل ب ا ل أ ي ن وسئل عن الاين فلا نكاره في, في السؤال عن ذلك بينما ا ل ج ه م ي ة يحرمون السؤال عن الله ب ا ل أ ي ن و ا ل أ ش ا ع ر منه م ويحرمون أ ن تشير ب إ ص ب ع ك إ ل ى السماء وتقول أ ن الله في السماء يقول أ ن ت تعتقد ا ل ج ه ة في الله عز وجل نعم في ا ل ج ه ة إ ي ش ا ل م ش ك ل ة الله عز وجل عال بذاته في ج ه ة العلوم والنبي عليه السلام لما قال الجار أ ي ن الله ماذا قالت قالت في السماء و أ ش ا ر ت باصبعها إ ل ى السماء وفي يوم عرف ما لا صنع أ ي ه ا الناس إ ن ك م مسؤولون عني فماذا أ ن ت م قائلون قالوا نشهد أ ن ك قد بلغت و أ د ي ت و و ف ي ت قالت رفع الى السماء اللهم فاشهد اللهم فاشهد اللهم فاشهد وفي حديث أ م حبيب ة زينب الجحس كانت تقول زوجني الله تعالى من فوق سبع سماوات ف وفي ق سبع سماوات ه ه ذ كلها د ل على علو الله وتعالى فكيف يقولون لا يجوز أن نسأل عن الله بالأين عن يجوز وفي سبحانه أن فكيف مجالس المناظره بيني وكان ت في ا ل إ ن ت ر ن ت قلت س أ ث ب ت لكم أ ن فلانا لا يثبت وجود الله وفي الحقيقة يا إخوان لو نظرتم أشعريا أو الحقيقة يا أشعريا جهميا ناظرتم 私たちはこのように思うように思うように思うように思うように思うように思うように思うように思うように思うように思うように思うように思うように思うように思うように思うように思うように思うように思うように思うように思うように思うように思うように思うように思うように思うように فقلت لهذا الرجل فقلت في ق ل ت ف ا ل إ ع ل ا ن في مجلس المناظره عام ثلاثه وعشرين تقريبا الفين وثلاثه قلت ساثبت لكم بان فلانا لا, لا يثبت وجود الله على هذا العقيده قلت تعال يا فلان لن أ س أ ل ك بقولي أ ي ن الله ل أ ن ك م تحرمون هذا السؤال ها؟ ولكنني أ س أ ل ك أ ي ن أ ن ت ب ا ل ن س ب ة لله أ ي ن أ ن ت ب ا ل ن س ب ة لله أ ن ت موجود الجواب نعم والله فما من موجودين إ ل ا وبينهما هذه النسب إ م ا أ ن ك فوق وهو تحت و ج ل الله أ و أ ن ك تحت وهو فوق أ و أ ن ك يمين وهو شمال أ و أ ن ك شمال وهو يمين أ و أ ن ك أ م ا م وهو خلف أ و أ ن ك خلف وهو أ م ا م أ و أ ن ك في الداخل وهو في الخارج أ و أ ن ك في الخارج وهو في الداخل لا بد من هذه النسب فاختر أ ي ن س ب ة من هذه النسب كل هذه النسب ب ا ط ل ة إ ل ا ن س ب ة واحده و هي أ ن ك أ ن ت تحت و الله فوق و الله ما أ ج ا ب و الحيده ة ا ل ح ي د ة من ذلك الحين إ ل ى اليوم ما ج م ع ا ل ل ه تعالى به مجلس مناظره في ا ل إ ن ت ر ن ت تقصد ف إ ذ ا نحن نقول ل ل ج ه م ي ة لن ا س أ ل ك أ ي ن الله و إ ن كان النبي س أ ل ب أ ي ن الله لكن أ س أ ل ك أ ن ت بنفسك أ ي ن أ ن ت ب ا ل ن س ب ة لله إ ن كنت تقر ح ق ي ق ة ب أ ن الله موجود و أ ن لله ذات مميزه عن المخلوقات لا شيء لا شيء من ذاته في مخلوقاته ولا شيء من مخلوقاته في ذاته ف أ ن ت موجود والله موجود ف أ خ ب ر ن ي أ ي ن وجودك و أ ي ن و ج و د ه الجواب قطعا أ ن وجودك تحت الله سبحانه وتعالى والله ت عالي ى ع ا ل في م خ ل و ق ا ت ه نعم なんでしょうね。 فقال النبي صلى الله عليه و سلم إ ن ك م ترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون لا تضامون ك ل م ة تضامون جاء فيها اكثر من روايه تضامون بالتخفيف ضمه فقط من الضيم و تضا لا تضامون بتشديد الميم و فتح التاء يعني ينضم بعضكم إ ل ى بعض حتى ي ر و ن كل منكم يرى في محله من نعيم الله لاهل ا ل ج ن ة و اللفظ الثالث بالراء بدل الميم لا تضارون اي لا يدرككم ضرر عند رؤيته بوضوح ترونه نعم وهذا تشبيه نعم قال حديث صحيح ا ل متفق عليه وهذا تشبيه ل ل ر ؤ ي ة لا ا ل م غ ي بالبغي اي نعم انكم إ سترون ربكم كالقمر أ و كالبدر لا يدل على أ ن الله مثل القمر ق م ر مخلوق صغير ب ا ل ن س ب ة للسماوات و ا ل أ ر ض فكيف بالله عز و جل فليس المراد هنا تشبيه المرء بالمرء ف ج ل الله ان يشابه شيئا من مخلوقاته و إ ن م ا المراد تشبيه ا ل ر ؤ ي ة ب ا ل ر ؤ ي ة أ و الوضوح بالوضوح المراد تشبيه الوضوح بالوضوح نعم قال رحمه الله فان الله تعالى لا شبيه له و لا نظير قال رحمه الله و من صفات الله تعالى انه الفعال بما يريد لا يكون شيء إ ل ا باراداته ولا يخرج شيء عن مشيئته وليس في العالم شيء يخرج عن ت ق د ي ر ولا يصبر ل ا عن تدبيره هذا ف ي ث ب ا ت القدر والقدر صفه من صفات الله عز وجل من علم الله سبحانه وتعالى فمن صفات الله تعالى انه ف ع ل لما يريد فلا يكون في ملكه مالا ما لا يريد فالله فعال لما يريد لا يكون شيء إ ل ا ب إ ر ا د ت ه فالله تعالى في كل ما في الوجود من خير وشر هل وقع ب إ ر ا د ة من الله أم ل ام وقع بإرادة ن ا ل ل هذا ه رد على قدريا فما يحصل في الوجود من خير وشر من حتى من الزنا من الكفر هل هذا حصل وهو خارج عن إ ر ا د ة الله أ م أ ن ه في ملك الله و إ ر ا د ت ه طيب ف إ ن قال لك وكيف الله تعالى يريد الكفر نقول الله تعالى أ ر ا د ه ل ح ك م ة ب ا ل غ ة أ ر ا د الشر ل ح ك م ة ب ا ل غ ة لكن الله أ ر ا د الخير و أ ح ب ه منا و أ ر ا د الشر و لم يحبه منا بل حذرنا منه و قال تفعلوه وهل هناك تلازم بين ا ل ا ر ا د ة و المحبه بمعنى أ ن ت يا مخلوق في نفسك هل كل ما تريد تحبه ها؟ لا تلازم بايراد ا ل م ح ب ة ي أ ت ي ك ابنك الصغير يخطي في البيت تضربه هل أ ن ت تحب الضرب تحب تضرب ح ب ت ابنك تحب تبكي لا تحب لكنك أ ر د ت هذا الشر أ و هذا ا ل أ ل م لا لذاته و إ ن م ا أ ر د ت ه ل أ م ر مرتبط به أ و ا ل ن ت ي ج ة خ ا ر ج ة عنه عندما يمرض ا ل إ ن س ا ن ثم يذهب إ ل ى الطبيب فقال عليك الكي فيحرق نفسه بالكي هو ا ل آ ن أ ر اراد د أ ماذا الكي هل يحب إ ح ر ا ق نفسه بالنار ما يحب عندما يجبرك الطبيعه أ ن تشرب دواء مر فتشربه ب إ ر ا د ه منك مر نقول ما الذي حملك عليه ق ا د ر ن ي مر ما أ ر ي د ه والله بس شو اسوي محتاج إ ي ش شيء ينتج عنه فالله أ ر ا د الخير للخير ي و أ ح ب ه منا و أ ر ا د الشر لا للشر و إ ن م ا أ ر ا د ه ل ح ك م ة م ت ع ل ق ة بذلك و هو الابتلاء و الامتحان من الله سبحانه و تعالى و مع إ ر ا د ه الله سبحانه و تعالى لهذه ا ل أ م و ر أ ن تقع ليس هناك جبر من قدر الله عز و جل يحمل ا ل إ ن س ا ن على المعصيه ة ليس ن من ا الله ك جبر عز و ج ل يحمل انما ل إ س ا ا ن ل ع ص ي و إ ن م هداه إ ل ى النجدين و أ ق ا م الرسل و أ ن ز ل الكتب و قال افعل كذا و لا تفعل كذا و ا ل إ ن س ا ن هو الذي ضل بنفسه ل أ ن الله تعالى لم يهيئه ل أ ه ل ا ل ج ن ة و سبيل أ ه ل ا ل ج ن ة فوقع في سبيل أ ه ل النار نعم قال رحمه الله ولا بعيد عن القدر ا ل م ق د و ن ولا يتجاوز م ا خطه باللوح المسطور اراد منع من عالم ا ل إ ي م ا ن بالقدر عند أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة مبني على أ ر ب ع مراتب قيدوها الايمان بالقدر عند أ ه ل ا ل س ن ة مبني على أ ر ب ع مراتب ذكرها ا ل شيخ الاسلام تيمه و ج م ا ع ة على وجه النشر و على وجه الاختصار و هي باختصار أ ر ب ع ة ا ل أ و ل ى أ ن تؤمنوا بالعلم ا ل أ ز ل ي علم الله تعالى القديم فالله يعلم ما كان و ما يكون و ما لم يكن لو كان كيف يكون يعلم الله تعالى ما كان في السابق و ما سيكون في المستقبل و حتى الذي لم يكن بعد يعلم الله ب أ ن ه لو كان كيف ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنهم هم هم لم يرجعوا إ ل ى الدنيا ولكن الله يعلم ب أ ن هؤلاء الكفار الذين هم في النار لو أ ر ج ع ه م الله الدنيا سوف يعودون إ ل ى ما نهوا عنهم من قبل فهو يعلم ما لم يكن لو كان كيف سيكون ف إ ذ ا تؤمنوا بعلم الله النافذ و س ي أ ت ي ا ل آ ن فايه هذه م ر ا ت ب ثم من علم الله عز وجل ما كتبه الله تعالى في اللوح المحفوظ كتبه الله في اللوح المحفوظ ثم أ ن الله تعالى لا يحصل شيء في الوجود إ ل ا ب إ ر ا د ة و م ش ي ئ ة ه ذ ا الرابعه ا ل ث ا ل ث ة قيدتموها ا ل أ و ل ى العلم ا ل ث ا ن ي ة الكتابه ا ل ث ا ل ث ة ا ل إ ر ا د ة و ا ل م ش ي ئ ة ا ل ر ا ب ع ة أ ن كل ما أ ر ا د ه الله و شاءه موجود و مخلوق سوف يحصل كل ما أ ر ا د ه الله و شاءه موجود و مخلوق طيب نذكر على هذا مثالا حتى تتضح لك ا ل ص و ر ة ان اردتموه د ن ي ل كبير وعظيم واضح و الرابع الخلق و ا ل إ ي ج ا د الخلق و ا ل إ ي ج ا د الخلق و ا ل إ ي ج ا د نعم طيب هذا هذه ا ل ق ا ر و ر ة ما في شيء يخرج ولا ي ع ز ق عن قدره الله و إ د ر ا د ت ه م ش ي ئ ت ه عندما و ض ع ت ه هنا هل سبق علم الله عز وجل ب أ ن ن ي سوف أ ض ع ه هنا ه ا يقوله سبق علم الله ب أ ن ن سوف اضع هنا ه ا ل ث ا ن ي ة هل وضعي لها ا ل آ ن مكتوب في اللوح المحفوف مكتوب في اللوح المحفوف ا ل ث ا ل ث ة هل وضعي لهذه ا ل ق ا ر و ر ة هنا ب إ ر ا د ه ومشيئه من الله أ م أ ن ن ي أ ن ا خرقت إ ر ا د ة الله ومشيئته والله أ ر ا د ه هنا ولكني أ ن ا ر د ت هنا الجواب لم تخرج عن إ ر ا د ة الله ومشيئته بل هي من اراده ة ن الله ومشيئته هل عندما الله تعالى أ ر ا د ن ي أ ن أ ض ع ه ا هنا هل أ ن ا منعت إ ر ا د ة الله و قلت لا س أ ض ع ه هنا و إ ل ا نفذت إ ر ا د ة الله عز و جل إ ذ ا أ ر ا د ه ا الله تعالى حصلت خلقها الله و أ و ج د ه ا فخلق الله في ه الفعل ا فوقع, فوقع هذا ا ل أ م ر هنا واضح فهذه مراتب ا ل إ ي م ا ن بالقدر ا ل أ ر ب ع ة وهو أ ص ل عظيم يوجب ا ل ط م أ ن ي ن و الرضا بكل ما يقضيه الله سبحانه و تعالى وفي كل م ر ت ب ة من هذه المراتب حصل بيننا وبين القدريه ة نزاع من في كل مرتبة ذ ه المراتب حصل ب ي نزاع ن وبين ن ا القدرية فما بين مقل ومستكثر ف أ ق ب ح ه م و أ ف ج ر ه م هم الذين أ ن ك ر و ا علم الله وقالوا ب أ ن الله يبدو له و أ ن الله لا يعلم ب ا ل أ ش ي ا ء حتى تقع فهؤلاء أ ك ف ر الناس من ا ل ق د ر ي ة ومنهم من أ ن ك ر اللوح المحفور كالفلاسفه و أ ن ه لا وجود له ومنهم من أ ن ك ر و أ ك ث ر ا ل ق د ر ي ة يخاصموننا في ا ل ث ا ل ث ة و ا ل ر ا ب ع ة في ا ل إ ر ا د ة والمشيئه و في الخلق و ا ل إ ي ج ا د أكثر القدرية ي خ ا ص ل ى ن ا في ا ل ث ا ل ث ة ولا ف ي ا ر ب ع ة في ا ل إ ر ا د ة و ا ل م ش ي ت ج و ف ي ا ل خ ل ق و ا ل إ ي ج اراده اللوح المستور هو الكتاب الكلي والكتب ك ث ي ر ة عندنا كتاب نعم ولوح ا ل مفوض فلوح م ف و ظ في ه كل شيء وعندنا كتب من س و خ ة من هذا الكتاب نسخ من هذا الكتاب يقول لله الله عز وجل إ ن كنا نستنسخ ما كنتم فكل الكتب التالية كلها نسخة من ا ك ت ت م م ع هذا الكتاب فالكتاب الذي فالكتاب السنه ي الذي يكتب في هذا نسخة من ذلك الكتاب و الكتاب الذي يكتب في الرحم إ ن الله يامر ب أ ن يكتب رزقه و أ ج ل ه و شقي أ م سعيد هو في ا ل ح ق ي ق ة ن س خ ة من اي كتاب من اللوح المحفوظ و ما يدونه ي ا ل آ ن الملكان علينا في اليوم و ا ل ل ي ل ة هي في ا ل ح ق ي ق ة ن س خ ة من الكتاب في اللوح المحفوظ و الله يثبت ما يشاء و يختار و كل ذلك بقدر من الله سبحانه و تعالى و إ ر ا د ه و مشيئه نعم هل يشكل ع ذلك القدر المعلق والقدر المطلق كما قال النبي عليه السلام من أ ح ب أ ن ينسى له في أ ج ل ه ويبسط له في رزقه فليصل رحمه وقال ب أ ن الدعاء والقدر يعتلجان في السماء فهل هذا قدر أ م ليس في ق د ر يعني الله تعالى مقدر, مقدر أ ن ك تموت في هذا المرض فدعوت الله عز وجل فصرف عنك الموت هنا و أ ج ل إ ل ى وقت آ خ ر هل هذا ا ل ت أ ج ي ل حصل بقدر أ و لم يحصل بقدر حصل بقدر موجود في اللوحه المحفوظ قبل أ ن يخلق الله الخلائق وهذا ما يسمى عندها العلم بالقدر المعلق يقول ا ل شيخنا باز رحمه تعالى القدر و قدران قدر مطلق و قدر معلق قدر مطلق واقع لا م ح ا ل ة قدر مطلق و ا قدر لا محالة و ق معلق علقه الله عز و جل ب أ ش ي ا ء ف إ ن حصلت قضى هذا وهو بقدر من الله و إ ن لم تحصل قضى ا ل آ خ ر وهو بقدر فهو بقدر من الله عز و جل مثل ماذا مثل الدعاء مع القدر مثل س ل ة الرحم مع طول العمر و بسط الرزق فهذه امور علقها الله تعالى ب أ س ب ا ب إ ذ ا ف ع ل ا ل إ ن س ا ن حصلت و إ ل ا دفعها الله تعالى إ ل ى تقدير آ خ ر و كل ذلك بقدر من الله عز و جل مثل ما قال عمر بن الخطاب إ ن ن ا نفر من قدر الله إ ل ى الى قدر الله وكل قدر الله نحن ندخل في ارض المريضه ر ب عن نهرب عن المرض فقال نهر عن القدر قال نهرب نهرب قدر نحن و ت ا ل م و هناك الله وكل تقدير من ب ح ا ن و ا ولكننا نحن بالشرع ل نعمل والشرع أمرنا لأنفسنا ندخل في الأرض ء ة والتي انتشر فيها الطاعون نعم اراد ما العالم ف ا ع ل ه ولو عصى ه م لما خ ا ل ف ه ولو شاء ي ط ي ع ه جميعا ل ا ط ع و ه خلق الخلق وافعلهم ق د ر رزقهم و ن ب ع لهم نعم فالله خلق الخلق وافعلهم كل ما يحصل منك فالله خالقه نعم يبني من يشاء ب ر ح م ت ويضل من يشاء ب ح م ت ه لا يسال عما يفعل وهم يسالون سؤالان لا ت س أ ل عنها في حق الله عز وجل سؤالان نص عليها غير واحده العلم منهم أ ب و ي ع ل ى صاحب الحنبلي امام ا ل ح ن ا ب ل ة امام م ن ع م ة ا ل ح ن ا ب ل ة في عقيدته سؤالان لا يسال عنها الله سؤالان لا يسهل عنها الله إ ي ا ك و إ ي ا ه ا لا تقربها كيف في صفاته و لما في أ ف ع ا ل ه سؤالان اجتنب أ ن ت س أ ل عنهما الله عز و جل أ و فيما يتعلق بالله كيف في صفاتك لا تقول كيف النزول كيف ا ل ر ؤ ي ة كيف كذا كيف كذا اضرب على هذا السؤال إ ي ا ك و إ ي ا كيف في الصفات ولم ا في أ ف ع ا ل ه لماذا خلق الله ا ل ن م ل ة لماذا الله خلق الجنه والنار لماذا خلق الله كذا لماذا فعل الله كذا إ ي ا ك و إ ي لما كيف في الصفات ولم ا بدون أ ل ف لما ذ ا بدون أ ل ف في ا ل أ ف ع ا ل فاياك والسؤال عن الكيف في صفاته وعلمه في أ ف ع ا ل ه اطفال وغير اطفال ل أ والشيطان ي س أ ل ك أ ي ض ا جاء في الحديث أ ن ه لا يزال الشيطان ب أ ح د ك م ي س أ ل ك من خلق من خلق حتى يقول من خلق الله ف ي أ ت ي ك الشيطان و ي س أ ل ك ليش الله خلق كذا ليش ا ل فعل كذا لا اياك و إ ن م ا قابل القدر ب أ ك ف التسليم سلم لله عز وجل فتقول آ م ن ت بالله وسلمت مع ثقتك ب أ ن الله تعالى لا يريد شيئا إ ل ا فيه ح ك م ة بالغه ة ل عز وجل قال لا يسال عما يفعل وهم و ي س أ ل و ن نعم、صحيح. قال قال الله تعالى انا كل شيء خلقناه بقدر ف ق ا ل تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديره وقال تعالى ما أ ص ا ب من م ص ي ب ة من ر ض ي ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل أ ن ن ر ا ه ا قال تعالى فمن يريد الله ِ ان يهديه و ي ش ر َ صدره للاسلام فاذا الهدايه باراده من الله وكمل ومن يريد ان ي ض ِ ل َ الضلال ب ا ر ه م الله فايمان اب بكر باراده من الله و كفر ابي جهل باراده من الله و الله احبه منه و امره به و كفر ابي جهل باراده من الله و الله لم يحبه منه و لم ي ر ض به فالله لا يرضى لعباده الكفور نعم رواه ابن عمر رضي الله عنهما ان جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما الايمان قال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر الخير وشره اذن اذن اذن من المقدور من المقدر والمقدور ما هو خير ومنه ما هو شر لان الجهميه يقول لا لا لا لا الله اراد الخير والمخلوق ا ل ق د ر ي ة الله أ ر ا د الخير والخلق أ ر ا د الشر ف أ ص ب ح من رب الخير ومن رب الشر كم كم ع ن د ن ا رب ا ل آ ن ها كم ع ن د ن ا رب بس اثنين بس ها كل إ ن س ا ن صرب ولذلك سم القدري بماذا مجوس مجوس ا ل أ م ة القدري مجوس الامه فصار كفهم أ ك ف ر ممن أ ك ف ر من المجوس المجوس يعتقدون بالخالقين رب الخير ورب الشر رب النور ورب ا ل ظ ل م ة أ م ا ا ل ق د ر ي ة فجعلوا كل المخلوقات أ ر ب ا ب ا فكل يخلق فعله يخلق الشر الذي ي أ ت ي به والله تعالى يخلق الخير هذا كفر بالله عز وجل وذلك ا ل ق د ر ي ة الذين يقولون بهذا القول كفاره عند أ ه ل السنه نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم امنت ب ا ل قدر خيره وشره وحلمه ومره ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه الحسن حسن بن علي يدعو به في ق ن و ة الوجه وقله ي ش ا وما قضيه إ ذ ن مما يقضي الله خير ومما يقضي الله الشر فالشر من قضاء الله لا يخرج عن قضائه س ا م ي الشيخ ح س ن بين قدر يوما ً في في في إرادة. اما ا ل إ ر ا د ة والمشيئه فهل العلم لهم كلام في تفصيله وجعلوا ا ل م ش ي ئ ة أ خ ص من معنى ا ل إ ر ا د ة ولكن يهمنا ا ل آ ن البحث في إ ر ا د ة الله سبحانه وتعالى وهي مرتبطه بإرادة والكلام في إ ر ا د ة الله سبحانه وتعالى ع ا م ة للخير والشر و ل ك ن ا ل ن ظ ر في تعلق الحب و الرضا ب ا ل إ ر ا د ة أ ي ن تكون و أ ي ن لا تكون فالحب و الرضا لا يكون الا في إ ر ا د ة الخير و أ م ا و اما الكفر فالله تعالى يريده و لا و لا يحبه و لا يرضاه و خلاف ا ل ق د ر ي ة مع اهل ا ل س ن ة إ ن م ا هو في الغالب الكثير و اما اللوح المحفوظ و العلم فهو ع ا م ة ا ل ق د ر ي ة ا ل م ت أ خ ر ي ن لا ينكرونها لا اللوح المحفوظ ولا علم الله ا ل أ ز ل ي و إ ن م ا ينكرون إ ر ا د ة الله عز وجل في الشر هم يقرون ب أ ن الله يريد الخير و إ ن م ا ينكرون م ح ل أ ن الله أ ر ا د الشر من الناس وقالوا ا ل إ ن س ا ن هو الذي الله خلقنا وخلق الخير منا ولكن الشر نحن الذين خلقناه هكذا يقول يقولون ولذلك المؤلفون ذكر ا ل أ د ل ة ا ل د ا ل ة على أ ن من قدر الله ما هو شر قال أ ن ت امن بالقدر خيره وشره وقال آ م ن ت بالقدر خيره وشره وحلوه و م ر ه وقلي ا و ق شر ما قضيت فكل هذه أ د ل ة في الرد على ا ل ق د ر ي ة ب أ ن الشر أ ي ض ا بقضاء من الله ب أ ن الشر بقضاء من الله نعم قال رحمه الله ولا تجعل قضاء الله وقدره و... ل العلم على حجه لنا يجوز الاحتجاج بترك ا ل ق امر ل ا ل ا ا ل م ع ا ئ ب يجوز الاحتجاج بالقدر في المصائب لا في المعائب هذا لفظ مسجعه و إ ن شئت فقل يجوز الاحتجاج بالقدر في الكروب لا في الذنوب يجوز الاحتجاج بالقدر في الكروب لا في الاحتجاج الكروب الذنوب بالقدر لا سقطت تمشي وسقطت ق و ل قدر الله ما شاء فعل ما هذه م ص ي ب ة كربه سقوطك م ص ي ب ة يا فلان أ ن ت لست تحت قدر الله ما شاء فعل يجوز احتجاج بالقدر يجوز لا يقول أ ح د ك م لو أ ن ن ي فعلت كذا لو انني فعلت كذا وانما يقول قدر الله ما شاء فعل هذا احتجاج بالقدر لكن لو أ ن شخصا زنا يا فلان ليش تزني قدر الله أ ن يزني ها يجوز ذلك لا يقع في ا ل م ع ص ي والحج بالقدر نعم من الله قدر أ ن ك تزني لكن م ا الذي حملك على الزنا هل هناك ق و ة خ ف ي ة خ ل ف ي ة حملتك بظهرك حتى أ ل ق ت ك على ا ل م ر أ ة وتزني بها ه فلا يحتج بالقدر في الذنوب طيب السؤال موسى عليه السلام مع آ د م عندما حج آ د م موسى حج آ د م موسى حج آ د م موسى عندما قال لماذا أ خ ر ج ت ن ا من ا ل ج ن ة فقال أ ن ت موسى اطبعك الله تعالى على ل ل ا و ح ا ل م ح ف و ظ هل ترى أ ن ادم ل ل تعالى ه ق ر يخرج عليه قبل ل هذا ا أن ا الأرض فبماذا احتج بماذا ت احتج آدم على موسى هل المسلمين ح ت ج آدم ع ى و ى في ا ص ب المعيبة في المصيبة وما هي المصيبة ة أم وما م في في هي الخروج من الجنة ولم يستدل ع ل ي ه ب ا ل قدر في أ ك ل ه من ا ل ش ج ر ة الذي هو الذنب ا ل م ع ي ب فهو احتج عليه بالقدر في المصيبه أ ص ل ا موسى لم ي س أ ل ه ما ليش الشجرة. وإنما قال ليش تاكل ا ل ش ج ر ة و انما قال اخرجتنا من ا ل ج ن ة فموسى إ ن م ا ي ع ا ت ب في الخروج من ا ل ج ن ة و لم ي ع ا ت ب في ا ل أ ك ل من ا ل ش ج ر ة فموسى أ ي ض ا لم يكن سؤاله عن الوقوع في الذنب و انما كان سؤال ه عن الخروج من ا ل ج ن ة التي هي م ص ي ب ة فاحتج عليه آ د م بقدر الله عز و جل في أ ن هذه ا ل م ص ي ب ة قدرها الله عليه ولم يحتج عليه في أ م ر ا ل أ ك ل و ا ل ش ج ر ة حتى موسى عليه السلام لم يكن له أ ن يخاصم آ د م في أ ك ل ه من ا ل ش ج ر ة ل أ ن آ د م قد قد تاب وكيف تخاصم شخصا في ذنب قد تاب قد تاب منه فحاش أ ن يلوم موسى عليه السلام آ د م في أ ك ل ه من ا ل ش ج ر ة وهو ذنب قد تاب منه وتاب الله تعالى عليه و إ ن م ا حاجج موسى أ و ع ا ث ف موسى آ د م عليه السلام في اخراج من الجنه باننا خرجنا م ن ه وقعت م ص ي ب ة بسببك ادم اننا خرجنا الجنه فاحتج ادم عليه السلام على موسى ب أ ن إ خ ر ا ج ه من ا ل ج ن ة كان بقدر من الله عز وجل قبل أ ن يخلق الله الخلائق إ ذ ن الاحتجاج بن قدر اين يكون يكون في المصائب لا في المعائب او في الكروب لا في الذنوب في الكروب لا في الوقوع في الذنوب نعم فالذنوب لا يحتج ا فلان شرب خمر فلان زنب فلان عصا فلان ترك ا ل ص ل ا ة قدر الله فما صلى فجاه قال ا قدر الله م ا ص ل ي ه ا لا حتى ولو قدر الله م ا ت ص ل ي ه ا خلاص ما, ما تلام ما تعاتب هذا ذ دم معصيه تب ي الله استغفر ربك عز وجل لا يجوز هذا ا ل أ م ر نحن نعلم أ ن الله قدره ويروى أ ن عمر الخطاب رضي الله عنه سرق رجل فقال لم ا س ر ق لم سرقتها قال قدر الله أ ن أ س ر ق ف أ خ ذ يده وقطعها فقدر الله ان اقطع يدك ها فما في حجه في على ترك الوقوع في الذنوب بالقدر و إ ن م ا يحتج بالقدر في الوقوع في المعاصي في, في, في المصائب فان وقع في ا ل م ص ي ب ة قدر الله ما ش ا فعل نعم الشيخ ان صح انه عذره لقوله لها المروي مذكور مع ان ا ل ق ص ة ما ع ل م لها إ س ن ا د ن ا لكن بحسب الثلاثي لكن المشهور أ ن ه قال له و نحن نقطع يدك بقدر هو سارق نعم اي نعم سبق قبل ان يخلق الله السماوات والارض مكتوب سوف يقع فيه لكنه لكن الله تعالى قصر في, في هدايته ما قصر الله في هدايته هل الله تعالى اجبره جاءت قوه خفيه خلفيه فدفعته على المعصيه لا هداه النجدين وارسل الرسل و انزل الكتب و اتى بالدلائل و البينات و قطع العذر عنه وهو باختياره ورغبته ذهب حتى وقع في ا ل م ع ص ي ه حتى وقع في ا ل ك ف ر وهذا لا يخرج لم يخرج عن تقدير الله سبحانه وتعالى وقدر الله سر الله في الخلق لا يقابل إ ل الا ب ا ت س ل ي م قدر ل ل قال ه كما ا بالتسليم ن ع ب س سر ا ل الخلق لا يقابل إلا ل ه في ا ب وهو يورث وأن الطمأنين في قلب بأن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن المؤمن ما أصابك ما قلب لم لم أخطأك بأن ل ي ص ب ك و أ ن الله إ ذ ا قضى شيئا أ م ض ا ه الله سبحانه وتعالى كيف ما كان الحال يمضيه الله سبحانه وتعالى نعم、بالصبع. قال ولن ََ نجعل ض الله َِّ و َ غ َ د َ ر َ ه َُ ج َّ ه لنا ََ في ِ ترك َِ أ َ و َ ا م ر و َ ر س ل َ ا ن ا ج َ ر ا ه ِ ف َ ل يجب ُِ ان نؤمن ونعلم ان لله َ ج ه علينا بانزال ا ل ك ت ِ وبعثه الرسل وبعث قال ا َ ل ه تعالى لئلا يكون لله حجه بعد الرسل ونعلم ان الله سبحانه لا امر ونهى الا المستطيع للفعل و الترك وانه لم يجبر احدا على معصيه ولا اضطر من اتق طاعه فالله, فالله, فالله تعالى لا ي أ م ر بما يخرج عن, عن ق د ر ة المكلف فالله رحيم بعباده لا يخرج لا ي م ر بما يخرج عن ق د ر ة المكلف و إ ن م ا قد يكون في ا ل أ و ا م ر ما فيه نوع من ا ل م ش ق ة كالصيام و كالحج أ م ا أ ن يكلف الله تعالى بما فوق الوسع و ا ل ط ا ق ة فلا يكلفه الله نفسا إ ل ا وسعها نعم الله. قال ر ح م الله ا ل ل ه تعالى لا يكلف الله نفسا إ ل ا وسعها و قال هل ا ل إ ن س ا ن مسير أ م مخير مسير على الخير اي م خ ي ر اي مسير ع ي ن قلت مخير دائما ذكرت لكم ق ا ع د ة وابن تيميه تعالى ذكرها ب ا ل ت د م ر ي ة ب أ ن ا ل أ ل ف ا ظ ا ل م ح د ث ة ينبغي أ ن ي س ت ف س ر عن قصد قائلها و أ ن أ ي ض ا من القواعد البحث عن التفاصيل وعدم ا ت ج ا ه الى الاجماليات فلو قالك قائل هل الانسان مسير أ م مخير ف إ ن قلت مسير أ خ ر ج ت اختيار ا ل إ ن س ا ن ف أ ص ب ح م ا ل اخيره و ك أ ن هناك ق و ة تجبره على ا ل ق و ع في المعصيه و إ ن قلت مخير و سكت ف ك أ ن الله تعالى لا لا تقدير له و الصحيح أ ن ه مسير بقدر الله مخير في مشيئته و إ ر ا د ت ه و ما تشاءون إ ل ا أ ن يشاء الله فجمع في سطر واحد في آ ي ة واحده و ما تشاءون إ ث ب ا ت أ ن ا ل إ ن س ا ن مخير و ما تشاءون إ ث ب ا ت أ ن ا ل إ ن س ا ن مخير إ ل ا أ ن يشاء الله إ ث ب ا ت أ ن ا ل إ ن س ا ن مسير ف إ ذ ا قيل ك هل ا ل إ ن س ا ن مخير أ م مسير قل هو مخير مسير مخير مسير مخير في مشيئته مسير بتقدير الله عز و جل و إ ر ا د ت ه نعم يا شيخ إنه بأن نفسه الإنسان نفسه به هل قلت الشخص للمشيئة خاصة يكون لا خ ا ص ة به إ ذ ا اردت بها الخروج عن م ش ي ئ ة الله فنعم الانسان, لها مشيئة من الإنسان لها مشيئة. لكنها لا م ش ي ئ ة ذاتيه لكنها ليست م ش ي ئ ة م س ت ق ل ة و إ ن م ا استاذنا الله سبحانه وتعالى م ي ش يعني هي م ش ي ئ ة اي نعم له مشيئه لكن لا يعني ذلك أ ن م ش ي ئ ة ا ل إ ن س ا ن خارجه عن مشيئه مشيئه الله واضح ف أ ن ت تشاء وتريد والله تعالى يقضي ما يريد ف م ش ي ئ ة الله عز وجل فوق مشيئتك ومشيئتك داخله تحت م ش ي ئ ة الله يعني ف أ ن ت لا تشاء لا تشاء الا ما شاء ا ل ه وما تشاءون إ ل ا ما, ما شاء الله واضح نعم وما تشاءون إ ل ا ان يشاء الله أ ت م ا ل آ ي ة إ ن الله كان عليما في مشيئتكم حكيما في مشيئته ها إ ن الله كان عليما بمشيئتكم حكيما في مشيئته سبحانه وتعالى إ ن الله كان عليما حكيما أ ي عليما بما تشاءون أعتقد تشاء تشاء أن عندما تعالى يعلمته تشاء ويقضي وقال أنه أن أنه الله أمر يعلم حكيما لا الله ما من أو كان الله الله وقال أعاد الضوء يريده جل كل تبزى في في عز و أو أو يوم يوم خير صدعته بمى لفسه كسب فدل على ان للعبد فعلا وكسبا ينسى على حسنه بالدواء وعلى سيئه بالرقاب و هو واقع ل ق ض ا الله و قدره نعم قال رحمه الله تعالى فدل على ان للعبد فعلا و كسبا هذه م س أ ل ة الكسب م س أ ل ة م ش ه و ر ة عند أ ه ل العقائد لكن يهمنا أ ن ننسب الفعل إ ل ى الى فاعله من الفاعل الحقيقي لا شك بان من الذي خلقها الله هو الذي خلق ا ل أ ك ل و خلق الشرب و خلق الجماع و خلق لكن هل هو ال... هو الذي فعلها الفعل ينسب إ ل ى الفاعل فالذي تكلم أ ن ت ل أ ن الجهميه يقول لا الفعل ينسب للخالق فيجعلون الذي ي أ ك ل ه ا ل ح ق ي ق ة هو من هو الله والذي يشرب هو الله والذي يقطع هو الله والسكين انما عباره والذي يحرق هو الله والنار إ ن م ا هي آ ل ة ا ل إ ح ر ا ق وهذا كلام باطل بل الله خلق النار وخلق فيها خ ا ص ي ة ا ل إ ح ر ا ق وخلق السكين وخلق فيها خ ا ص ي ة القطع وخلق ا ل إ ن س ا ن العاصي شارب الخمر وخلق فيه هذا الفعل فالقطع ينسب إ ل ى م ن إ ل ى السكين والاحراق ي ن س ب إ ل ى م ن إ ل ى النار والزنا ينسب إ ل ى الزاني و ا ل س ر ق ينسب إ ل ى السائق ف ا ل أ ف ع ا ل كسب ا ل أ ف ع ا ل كسب ل أ ه ل ه ا فتنسب اليهم تنسب إ ل ي ه م ولا تنسب إ ل ى الله و إ ن كان الله تعالى هو الخالق لها لان الله خلقكمما و وما, وما تعملون نعم قال <تصفيق> اصل والايمان قول باللسان الان دينا عند أ ص ل آ خ ر انتهينا من الكلام في الصفات و القدر و ما يتعلق به ا ل آ ن دينا عند أ ص ل آ خ ر من أ ص و ل ا ل إ ي م ا ن من أ ص و ل العقيده و هي الكلام في ا ل إ ي م ا ن و ا ل إ ي م ا ن عندها ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة هو ا ل إ ق ر ا ر و التصديق هو الاقرار و التصديق و هو قول باللسان و عمل ب ا ل أ ر ك ا ن و إ ي م ا ن أ و إ ق ر ا ر بالجنان نعم قال ا ل ا ي م ن قول ب ا ل ا س ل ا وعمل بالامكان وعقد بالجلال يزيد ب ا ل ط ا ع ة وينقص بالعصيان نعم يزيد بالطاعه وينقص بالعصيان لان الناس يتفاوتون في, قوة إيمانهم. يتفاوتون في قوه ايمانهم وهذا التفاوت مبني على التفاوت في هذه الثلاث فالناس في ا ل أ ق و ا ل ليس سواء أ ن ا أ س ت غ ف ر م ئ ة م ر ة و أ ن ت استغفر أ ل ف م ر ة أ ي ه م اكثر إ ي م ا ن ا يتفاوتون الناس في ا ل أ ع م ا ل ليسوا سواء よく聞いてみましょう。 القلوب لها اعمال واقوال اقوال القلوب الاقرار بانه تقر بان الله الخالق الرازق المدبر الى ا خ ر واعمال القلوب الاعمال القلبيه في رساله ابن تيميه اسمها الاعمال القلبيه مثل ماذا الرغبه والرهبه والخشية والخشوع هذه كلها اعمال ق ل ب ي ة فيتفاوت الناس في الاعمال القلبيه وينقص ف إ ن قال قائل لا نجد في ا ل ق ر آ ن الكريم إ ل ا ا ل ز ي ا د ة فزادتهم إ ي م ا ن ا فزادهم هدى ها؟ ولم نجد في ا ل ق ر آ ن ذكر النقص يقال بجوابين أ ن ما زاد فقد كان قبل ا ل ز ي ا د ة ناقصا و أ ن ما كان عوضه ل ل ز ي ا د ة فهو قابل للنقصان ج و ا ب ا أ ن ما زاد كان قبل ا ل ز ي ا د ة ناقصا و أ ن ما هو قابل ل ل ز ي ا د ة فهو ع ر ض ة للنقصان فهذا دليل على, على ان ا ل إ ي م ا ن يزيد وينقص والنبي عليه السلام قال ما ر أ ي ت من ناقصات عقل ولا دين وذكر النبي عليه السلام وليس في, في القلب بعد ذلك من الايمان ح ب ت خردل فدل على أ ن ا ل إ ي م ا ن ينقص ينقص ينقص حتى يصبح ما فيه بقدر ح ب ت خردل أ و أو تزول نعم أ ي ن م ح ل ا ل ش ا ه د في ا ل آ ي ة أ ي ن محل ا ل ش ا ه د ما ذكر المؤلف هذه ا ل آ ي ة ليدلل على أ ن ا ل <الأعمال> أ ع م ا ل من ا ل إ ي م ا ن قال وما أ م ر إ ل ا ل ي ع ب د ا ل ل ه م خ ل ص ي ن الدين و ي ق ي م ا ل ص ل ا ة ويؤتوا ل ز ك ا ة <الزكاة> ما هذه أ ع م ا ل فدل على أ ن ا ل أ ع م ا ل د ا خ ل ة في اسم ا ل إ ي م ا ن لا تخرج عنه ا ل أ ع م ا ل داخلهم س ل م ا ن قالوا ذلك دين القيم فسمى الله الايمان والأع... سمى الله ا ل ص ل ا ة و ا ل ز ك ا ة دينا والمراد بالدين هنا ا ل إ ي م ا ن نعم فجعل ع ب ا د ة الله تعالى واخلاص القلب واقام إ ا ل ص ل ا ة ويكاء إ ا ل ز ك ا ة كلها كلها من الدين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ا ل إ ي م ا ن بضع وسبعون شعبه اعلاها شهاده والشهادة والشهادة من الإشهاد. حتى تشهدون أ ن ت م أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله فهي إيش؟ قوليه ا ل ش ه ا د ة قوليه ها؟ هذا إ ي م ا ن و ا ل ث ا ن ي ة و أ د ن ا ه م ا ت الاذى عن الطريق هذه فعليه والحياء ش ع ب ة من شعب ا ل إ ي م ا ن أ ي ن الحياء مقره في القلب هذه قلبيه فجاءت أ ر ك ا ن ا ل إ ي م ا ن في حديث واحد بذكر ما هو قولي وما هو فعلي وما هو قلبي اعتقادي نعم فقال تعالى فزادهم إ ي م ا ن ا والله يسرق فزادهم إ ي م ا ن ا ذكر ا ل ز ي ا د ة نعم فقال تعالى ليزدادوا إيمانا،, ليزدادوا ايمانا نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ي ن الدلاله هنا في إ ث ب ا ت ا ل ز ي ا د ة والنقصان فيه اثبات ا ل ز ي ا د ة ص ر ا ح ة بوضوح و أ م ا إ ث ب ا ت النقصان ب أ ن ما كان ما كان عرضه ل ل ز ي ا د ة فهو قابل للنقصان وما كان وزيادته تدل على نقصانه قبل قبل زيادته نعم و قال رسول الله صلى الله عليه و سلم يخرج من المال من قال لا إ ل ه إ ل ا الله وفي قلبه من ق ا ل ب ر ة أ و خ ر د ل ة أ و خ ر ه من الايمان يعظم ا ل إ ي م ا ن يعظم في القلوب كالجبال و يقل و يقل حتى يكون ك أ ن ه ب ر ة أ و خ ر د ل ة أ و ذ ر ة في قلب الانسان إ ن س أ ح ن ل ل قال الله ه رحمه أصر ويجب ي إ بكل ما أكبر ل ما ا به نعم ب ي صلى الله ل ل ي ه و س وصحبه الله فيما شاء معه ولكن هذا ا ل إ ي م ا ن بالغيب ي ا ت ا ل إ ي م ا ن بالغيب ي ا ت ا ل إ ي م ا ن بالغيب ي ا ت كل ما أ خ ب ر بهذا ا ل س من أ م و ر ا ل غ ي ب ق ا ب ل ه ب ا ل تبوته س ل ي م م ا ش ر ة بعد ب ت ا وذلك ل أ ب و ب ك ر ص د ي ق س م ي ب ا ل ص د ي ق ل م ا ذ ا لأنه صدق ب ا ل إ س ر ا ء والمعراج ا ل ق ص ة م ش ف و ر ة ماذا قال ا ب بكر قالوا اما ع ت أ م سمعت ماذا قال صاحبك ا ل ل ي ل ة قال ماذا قال قال يقول ب أ ن ه الليله ا س ل به من م ك ة إ ل ى بيت المقدس بل وعرج به إ ل ى السماء ما, البكر؟ ما, ما, ما يقولها؟ لا. قال ابو بكر معقوله ما هو لا يقول ه ا لا ا لا ان يكون صحيح ف إ ن ج ا ء ك ح د ي ث النبي حسام ب أ ن موسى عليه السلام جاءه ملك الموت فلاقمه الموت ففقع ي عينه فنحن ل ماذا نقول لا ما معقوله كيف يا أ خ ي الموت ملك الموت ي ل ط م ه ويفقع عينه ويعارض القدر لا لا、ما. انت لسؤال واحد فقط هو صحيح ف ي ن ق و لك صحيح م ا ذ تقول آ م ن ت وسلمت آ م ن ت وسلمت ف أ ن ت مطلوب منك أ ن تسال عن ثبوت الخبر إ ن كان في غير ا ل ق ر آ ن الكريم فان ثبت الخبر وصح عندك م ب ا ش ر ة قابله ب أ ك ف التسليم والقبول آ م ن ت وسلمت فنؤمن بكل ما جاء من أ خ ب ا ر غيبيه نؤمن بما جاء في نص ف ا ل ج ن ة وصف النار ب أ ن ي أ ت ي في القبر ملكان فيقعدان ويجلسان ب أ ن يفتحل باب ا ل ل ج ن ة ب أ ن في أ س ف ل السافرين ه ذ ا ا ل ذ ي يسمونها ل ك ر ه ا ل أ ر ض ي ة في أ س ف ل السافرين نار جهنم ا و ن ا و النبي عليه السلام في ا ل م د ي ن ة فارتجت ا ل م د ي ن ة فقال رسول الله ما هذا قال هذا حجر القي من على شفير جهنم من سبعين س ن ة وصل ان ل آ إلى ق ا ع ل ه ا فدل على أ ن ه ا في أ س ف ل السافلين اين هي أ ي ن ا ل أ ش ع ه أ ي ن الخبراء الجلوجيه والله لو قالوا ما قالوا نؤمن بان, بأن النار في أ س ف ل السافلين و أ ن ا ل ج ن ة في ع ل ي ه هذا هو, هو ايمان حقيقي ن ق ا ب ل بالتسليم ولا نخوض فيها ب أ ذ ه ا ن ن ا ولا نلزمها باللوازم ل أ ن ه خبر عن خبر عن صادق عن رسول الله ا ل عن ربنا عز وجل فلا يخاض فيها بمثل ما يخوض به كثير من الناس اليوم في كثير من ا ل أ م و ر الغيبيات بل ع ل ا م ة أ ه ل ا ل إ ي م ا ن ا ل إ ي م ا ن بالغيبيات قبل المشاهدات الف لام ميم ذلك الكتاب ولا ريب فيه هود المتقد الذين يؤمنون بالغيب فكل ما جاء من أ خ ب ا ر الغيب سواء كان في الدنيا أ و خارج الدنيا نؤمن به والنبي أ خ ب ر ن ا عن أ م و ر س ا ل ف ة في بدء الخلق و أ خ ب ر ن ا عن أ م و ر ل ا ح ق ة في آ خ ر الزمان و أ خ ب ر ن ا عن أ م و ر فوق ا ل أ ر ض بما نراه ونشاهده و أ خ ب ر ن ا عن أ م و ر تحت ا ل أ ر ض في القبور و أ خ ب ر ن ا عن أ م و ر في الدنيا وعن أ م و ر في البرزخ وعن أ م و ر في اليوم ا ل آ خ ر فكل ذلك نؤمن به على حد واحد وعلى حد السواء ب أ ن ن ا نقر ب أ ن ه ا حق و أ ن ما ق ا ل ا ل ن ب ي ع ل حق و أ ن ه ما كذب ب ا ل ن س ب ة لنا ولا كذب من ج ه ة ربه عز وجل فيما جاءه به جبريل عليه السلام من الوحي نعم ويجب ا ل إ ي م ا ن بكل ما أ خ ب ر به النبي صلى الله عليه وسلم نعم وصح به النقل هذا هو الشرط أ ن صح النقل نعم ن آمن فإن خريفا أنكرته ولم تكن تنكر ولم الملمة خريفا وأصدرته و جاء في بعض ا ل آ ث ا ر أ ن ملك الموت كان يظهر للناس إ ذ ا أ م ر ب أ ن يقبض روح بشر يرونه و ي ر ا ه و ي أ ت ي ه و يقول انا ملك الموت أ م ر ت ب أ ن اخذ روحك فيقبض روحه فلما جاء عند موسى موسى أ ن ك ر ه و ما عرفه ل أ ن ه ملك لم ي أ ت ي بصوره ت و إ ن م ا أ ت ى ب ص و ر ة غير صورته فقال انا املت أ ن أ ق ب ض اوحك فما عرفه موسى فدافعه فقع عينه فذهب إ ل ى الله عز و جل و إ ل ى اخر ما, ما قص الله أ و قص النبي صلى الله عليه و سلم علينا من ذلك نعم و من ذلك اشراط ا ل س ا ع ة اشراط الساعه ا ل ل ا ح ق ة في آ خ ر الزمان نعم و هي على قسمين صغرى و كبرى أ ش ر ا ط ا ل س ا ع ة على قسمين صغرى و كبرى و الفرق بين الصغرى و الكبرى أ ن الصغرى تكون خ ا ص ة تكون خ ا ص ة في الغالب و م ت ب ا ي ن ة الزمان متباينه الزمان ا ل ص و ر ة تكون خ ا ص ة و متباينه ة الزمان هذه م ن ص ف ة الصغرى و أ م ا الكبرى فهي تكون ع ا م ة على الجميع الخلق م ت ت ا ب ع ة ك ا ل ع ق د الذي ينقطع في آ خ ر الزمان ت أ ت ي ر ه ب ع فنؤمن بالصغرى و الصغرى ب ع ث ة ا ل ن ب ي ع السام هي أ و ا ئ ل الصغره اوائل الصغره انشقاق القمر ا ق ت ر ب الساعه و انشق القمر من الصغره و خذ من هذه ا ل أ ن و ا ع من من ا ل أ ش ر ا ط الصغره و أ ن ا أ ن ص ح بكتاب شيخنا الشيخ حمود بن عبد الله التويجري اسمه اتحاف ا ل ج م ا ع ة باخبار الفتن و الملاحن و أ ش ر ا ط الساعه فهو كتاب نافع مهم ل ل غ ا ي ة وفيه تحقيقات ج ي د ة وفيه تنشيط للقلوب و ت س ل ي ة لنا بما يحصل من غ ر ب ة في أ خ ر الزمان وما يحصل من فتن و ق ل ا ق وما الواجب علينا وتعليقات طيبه للشيخ رحمه الله تعالى نعم ن وحسن بن خروج مرهب الدجال السلام عليه فيقتله عيسى وخروج الياجوج او ماجوج وخروج الدابه وطلوع الشمس لمغربها وشباب ذلك مما صح به النقل وتاملوا دائما يقول مما صح به النقل مما صح به النقل فالحجه فيما صح واما الضعيف فلا حجه فيه نعم ا ل رحمه الله عذاب القبر ونعيمه حق وقد استعان النبي صلى الله عليه وسلم منه وامر به في كل صلاه وهذه من امور الغيبيه عذاب القبر ونعيمه فالانسان في القبر يعذب ونعم يعذب وينعم في قبره فنؤمن ب أ ن عذاب القبر ونعيمه, ونعيمه بانه حق نعم وفتنه القبر حق وسؤال منكر وذكير حق العذاب والنعيم هذا نتيجه للمؤمن ينعم والكافر يعذب والفتنه هي السؤال الفتنه ة القبر حق هي السؤال فنحن نفتن في قبورنا نفتن بمعنى نسال نفتن ن ى ن س ل من ربك وما دينك و من نبيك نعم و سؤال منكر و نكير سؤال الملكين جاء اسمهما منكر و نكير و جاء بعض ا ل أ خ ب ا ر أ ن أن فيهما ثالث اسمه ناكر و لكن لا تصح الصحيح أ ن ه م ا ملكان ي كما في حديث ا ل ب ر ا ء الطويل ي أ ت ي ا ن ي فيقعدان ي و يجلسان ي و يقولان ي له من ربك و ما دينك و من نبيك و جاء ا ل ت س م ي ة عند بيهقي و غيره منكر و نكير نعم ا ل ب ع ث ا ل خ ر و ج من القبور وجمع ا ل ر ف ا ت وان لم تقبر ولما جاء العاص بن وائل عند النبي عليه السلام أ خ ذ عظما ثم دقه ووضعه في كفه ثم نفخه أ م ا م النبي عليه السلام قال يا رسول الله أ ت ز ع م أ و يا محمد اتزعم ان ربك يحيي هذا؟, يحي هذا قال ف أ ن ز ل الله عز وجل وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهو رميم قل يحييها الذي انشاها اول مره وهو بكل خلق عليم اي ان الله الذي اوجدك من عدم إ ل ى وجود قادر من باب اولى ان يحولك من وجود إ ل ى وجود ايهما س ه ل الاعاده الاعاده اسهل من الانشاء والابداع الاولي فالله أ و ج د ك أ و ل ا ولم تكن شيئا مذكورا فكنت عدما ف أ خ ر ج ك الله الى الدنيا ولست بشيء من قبل فالذي أ و ج د ك من عدم أ س ه ل عليه أ ن يوجدك من وجود إ ل ى وجود من وجود مذرور هذا ا ل ر ف ا ت يعيده الله تعالى إ ل ى كائن حي يمشي م ر ة أ خ ر ى فالبعث بعد الموت هذه ع ق ي د ة نؤمن بها نعم قال رحمه الله البعث بعد الموت حق <تصفيق> وذلك حين لم ي ك صالح عليه السلام اذا م ن الاكلات لهم ينسلون ويحشر الناس يوم ق ي ا م ه فباتا عوراتا هذه كل مراحل مراحل يوم ا ل آ خ ر أ و ل ا يبعثون من قبورهم ذ ا ل ن ف خ ة ثم اذا بعث من قبورهم وقاموا ك ل منهم وقف على قبره يحشر الناس من أ س ق ا ع ا ل أ ر ض بعد أ ن تبدل ارض ل أ السماوات يحشر الناس إ ل ى أ ر ض المحشر تسوقهم نار حتى يستمعون في أ ر ض المحشر نعم لا لا يعذب يعذب في القبر وينعم المؤمن ينعم ويعذب واضح النار يعرضون عليها قدوه عشيان هذا هو يرى مقعده من ا ل ج ن ة او من النار ولكنه في حاله في القبر ينعم ف ي أ ت ي ه من نعيم ا ل ج ن ة ويعذب ي أ ت ي ه من عذاب النار فربما يصرخ ربما يصيح ربما يجلد ربما يضرب ربما يضيق عليه القبر واضح فهو عذاب ولكن ولكن النعيم الدنيوي في الدنيا العبء والحمل على ا ل أ ب د ا ن و ا ل أ ر و ا ح لها تبع وفي ا ل آ خ ر ة وفي القبر العبء والحمل على ا ل أ ر و ا ح و ا ل أ ب د ا ن تبع في القبر العبء والحمل على ا ل أ ر و ا ح و ا ل أ ب د ا ن تبع قد ينالها بعض الشيء وقد لا ينالها في القبور وذلك الذين يغسلون ا ل م و ت لماذا شرع أ ن يكونوا أ ه ل أ م ا ن ة من أ س ب ا ب أ ن ي ك و ن أ ه ل أ م ا ن ة أ ن ي س ت ر ا ل ع ي و ب وما يرونه من أ م و ر فربما يجد ضرب سياط على ظهره ربما يجد لفع على وجهه ربما يجد علامات فيسترها عليه واضح فهو في ا ل أ ص ل على روحه ولكن قد ينال البدن ولذلك من يمر من القبور قد يسمع وأن احيانا ل قال لي ن إنهم عذبان ب ي وما يعدبان في كبير أ يسمع عند القبور يسمع صراخ ي س م ع صياح بعض الناس في ق ب و ر ه وبعضهم ربما تشم من ر ا ح ة المسك و ع ل ا م ة النعيم فالحمل على ا ل أ ر و ا ح في القبر والابدان لها تبع هذا كلام شيخ ن الشيخ عم باز رحمه ا ل ل سمعته من أ ن ا و أ ن ق ل ه بالنص أ ن في الدنيا الحمل على ا ل أ ب د ا ن و ا ل أ ر و ا ح لها تبع وفي البرزخ الحمل على ا ل أ ر و ا ح و ا ل أ ب د ا ن لها تبع وفي ا ل آ خ ر ة الحمل على ا ل أ ر و ا ح و ا ل أ ب د ا ن سواء كل اثنتين تعذب ا ل أ ر و ا ح تعذب و ا ل أ ب د ا ن تجدد و العذاب و النعيم كذلك في ا ل ج ن ة ا ل أ ر و ا ح تنعم و ا ل أ ب د ا ن تنعم على حال سواء واضح نعم س ب ح ا ن و تعالى قال فيوقفون في موقف ا ل ق ي ا م ة حتى ي ش ف ع ب ه م نبينا محمد صلى الله عليه و سلم و ح ا س ب ه الله ح ف ا ة عراه و ح ف ا ة بلا ا ح ذ ي ة ع ر ا ة بلا لباس غرلا أ ي غير م خ ت و ن ي ن أي غير م خ والناس ن ن ي و يشغلون عن بعض يعني ما منهم أ ح د يرى الثاني ع ا ئ ش ة رضي الله عنها قال ي ر س و ل الله الرجال والنساء قال يا ع ا ئ ش ة ا ل أ م ر اشد ا ل أ م ر اشد يعني حشر و ا ل إ ن س ا ن يا اخوان لو حصل استنفار في ك ا ر ث ة من الكوارث والله ما يلتفت إ ل ى أ ح د وهي ك ا ر ث ة ه ي ن ة د ن و ي ة ف ك ي ف ب يوم ا ل ق ي ا م ة مع شدته و ق ر ب ه والعالم كل من خلقهم الله من أ و ل ما خلق الله آ د م إ ل ى إ ل ى أ ن قضى الله ا ل أ م ر و انتهت الدنيا كل هؤلاء يصيحون و يجتمعون و يركضون و يحسرون إ ل ى أ ر ض موطن واحد م ا ي ل ت ب ت إ ل ى آ خ ر النجاه النجاه اللهم سلم سلم نعم حتى يشفع ف ي ه م هذا المقام محمود ل أ ن الناس يوم مخيف و ع ن ت الوجوه للحي القيوم و قد خبئ من ح م ر الظلمه يوم مخيف العالم تخرج من القبور عراه حفاه غرلا ويجتمعون في أ ر ض و ا ح د ة والشمس تدنو منهم وتفتح السماوات فيفتح السماء ا ل أ و ل ى نزل منها من فيهم من الملائكه ينظرون من سينزل هل الله معهم ثم تفتح ا ل ث ا ن ي ة ثم تنزل فيه من فيهم الملائكه وجاء ربك والملك صفا صفا ثم تفتح ا ل ث ا ل ث حتى تفتح السماء السابع فينزل الله تعالى يوم ا ل ق ي ا م ة ويحمل عرش ربك فوقهم يوم اذن ث م ا ن ي ة فموقف مهيب والله غضب ذلك اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ل ن يغضب بعد م ل ه من يتكلم من يتجرا يا أ خ ي رائع البيت السلطان الملك ه وملك من ملوك الدنيا إ ن جيته خاطر زين استانس و ط ل ب منه ما تبي لكن تعال عند ا ل أ م ي ر ولا عند الملك هو غضبان فلان تكلم الامير قال له ل ينتكلم غضبان غ ض ب ا ل له وذلك يوم غضب يغضب الله ذ لك م غضب شديد لم يغضب قبله مثله و ع د مثله ا ل أ ن ب ي ا ء هم أ ن ب ي ا ء يريدون أ ت و ن الناس ا ي ان يفصل بين اهل الحق والباطل بين اهل ا ل ج ن ة والنار ف ي أ ت و ن إ ل ى آ د م وياتون الى موسى وياتون الى عيسى وياتون الى ا ب ر ا ي نفسي ن ف س ي نفسي أ ن ا ل س ا ب ق ة من قبل ما اقدر, ما أقدر. نفسي نفسي رحمي إ ذ ا ب ل ا غيري من ا ل أ ن ب ي ا ء حتى يساقون إ ل ى محمد فيقول في أ ن انا لها أ أنا لها. أنا لها انا ل ل صلي على لها ه م محمد أنا أ لها ثم يذهب النبي عليه السلام تحت العرش ويسجد ويفتح الله تعالى عليه بمحامد ل م تفتح عليه من قبل فيقاله ل يا محمد ارفع ر أ س ه وسئل تعطى وشفع تشفع فموقف عظيم للنبي صلى الله عليه وسلم أ ن ي أ ت ي في ذلك اليوم فيفصل الله تعالى بين الخلائق فيذهب الى ا ل ج ن ة ويذهب الى النار إ ل ى النار ج ع ن الله واياكم من ه اله جنه نعم قَالَ مَحَسِمُّوا اللَّهُ سُبَارَهُمْ وَتُنْشَرُوا تَعَلَى الْمَوَزِيلِ ثم ذكر ا ل つの ر ثم الآن ي ذ ك ر の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の ت 代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時 ا の時 ع の時代 ا 時代の時代の時代の時代の ع 代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時 عذاب القبر ا ل ب 代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の ل 代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の ن 代の時代の時代の時代 ونضع الموازين القصه ليوم القيامه فتنصر الموازين ومن الذي يوزن قال تنشر الدواوي ن و تتطاير صحائف الاعمال الى الايمان والشمائل من الذي يوزن في الميزان الاعمال ام الاشخاص ام الكتب كلها جاءت كلها وارده جاء ب أ ن سبحان الله بحمده كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان فجاء ب أ ن الوزن ب أ ن بان الذي يوزن هو العمل نفسه وجاء ب أ ن الذي يوزن هو الشخص نفسه في ساقي عبد الله مسعود قال هما ثقيلتان اي نعم اثقل بدمج ب ل ح د ساق عبد الله مسعود والكافر يؤتي يوم ا ل ق ي ا م ة بالكافر البطين البطين فيوضع في الميزان فلا يزن عند الله جناحه ج ن ا ح ب ع و ض ة فدل على أ ن الذي يوزن منه و صاحب العمل ا ل أ و ل العمل الثاني صاحب العمل الثالث حديث ا ل ب ط ا ق ة توضع الموازين ثم ينشر له تسعه وتسعين س ج ل تسعه وتسعين كتاب مجلد وتوضع في ك ف ة و لا إ ل ه إ ل ا الله في ك ف ة فتميل بهن لا إ ل ه إ ل ا الله فما الذي وزن هنا الصحائف والقول الصحيح أ ن كله توزن نعم هذه كله توزن よく知らないです。 جاء فيها حديث في ا ل س ن ة ا ل ن ب و ي ة و عاده ا ل م ي ز ا ن كله كفتان عاده ا ل م ي ز ا ن كله كفتان ف إ ث ب ا ت الكفتين جاء بمدلول ا ل ق ر آ ن الكريم و ا ل س ن ة يبقى إ ث ب ا ت اللسان إ ث ب ا ت اللسان جاء في أ ث ر عبد ل ع ب ا س رضي الله عنه ل أ ن من د ق ة العدل عند الله عز و جل من د ق ة عدل الرحمن عز و جل أ ن الميزان له لسان اللسان يكون دقيق في ا ل م و ا ز ن ة وهذا جاء في أ ث ر عبد ع ب ا س رضي الله عنه ب إ ث ب ا ت اللسان للميزان ومعروف اللسان ما هو اللسان هو الذي يكون بين الكفتين ليرى هل هو هنا أ م هنا هذا هو لسان الميزان نعم قال الميزان لا ك ف ت ا ن ولسان م يظهر في أ ع ب ا ل العباد فبذل اقلت موازينه اولئك هم ا ل م ف ل و ن وبذل خفت موازينه اولئك الذين خسروا ونصروا فيه م الخالدون بعد ذلك بعد الحساب و الميزان ما هو الحوض و لنبينا محمد صلى الله عليه و سلم حوض في القيامه ماءه اشد بياضا من الابد و احلى من العسل و اباريقه عدد منوم السباب من ب منه شربه لم م بعدها ابدا فهو كرامه و فضل من الله عز و جل على النبي عليه السلام و على امته فضل من الله هذا الحوض لان جاءهم يوم مر بهم يوم عصيب بما فيه من وقائع و أ ح د ا ث وجفاف الريق والتعب و ا ل ض م ا فلما فرغ أ ه ل ا ل إ س ل ا م و أ ت ب ا ع النبي عليه السلام من ذلك كل ه م أ ق ب ل و ا عليه قبل المرور على الصراط الحوض قبل المرور على الصراط بعكس الكفار فالكفار مباشره الى النار لا يقتربون إ ل ى الحوض أ ص ل ا و ل ي س بكفر أ ن يقتربوا الى الحوض و أ م ا أ ه ل البدع والاهواء الذين يقولون ب أ ن ه م أ ت ب ا ع محمد و أ ح د ث و ا في دين الله ما أ ح د ث و ا فعليهم علامات المسلمين ولكنهم يدادون على الحوض ي ا د ا ل م ل ا ئ ك ة ت د و د ه م فيقول النبي اصيحابي وصيحابي ي عليهم ن ي ع س ي م ه ا ل إ س ل ا م قال إ ن ك لا تدري ماذا أ ح د ث و ا بعدك فيذادون والصحيح ان هؤلاء الذين يدادون هم أ ه ل البدع والطلاق والشبهات ثم يردوا اتباع النبي على السلام حقا على الحوض والحوض مكانه الصحيح قبل الصراط لا بعده قبل الصراط لا بعده و إ ن كان بعض العلم ر أ ى ب أ ن ا ل ح و ف بعد الصراط في ا ل ق ن ط ر ة دون ا ل ج ن ة والصحيح أ ن ه قبل الصراط بدليل ماذا بدليل أ ن يذاد اناس ل يذهبون به يذهبون إ ل ى النار ولو كان تجاوز الصراط ما, ما ذهب الى النار خلاص من تجاوز الصراط نجا ودخل ا ل ج ن ة و وهذا ترجع الشيخ ا ل ش ي ان باز رحمه الله ن ا سالت عنه ترجع الشيخ ان باز أ ن الحوض قبل قبل الصراط إ ل ى بعده وما جاء في الخبر ب أ ن يصب فيه ميزابان من ا ل ج ن ة فلا يمنع أ ن تصب الميزابان من وراء الصراط تكون هي في ا ل ج ن ة و تصب ماء ا ل ج ن ة في الحوض وهو قبل الصراط ليس هناك ما يمنع من حصول هذا نعم ووصفه, ووصفه كما جاء في الحديث طوله شهر وعرضه شهر وعدد ك ي ز ا ن ي أ ق د ا ح ه كعدد نجوم السماء ماء أ ب ي ض من اللبن و أ ح ل ى من العسل من شرب منه ش ر ب ة لا ي ض م ا بعدها أ ب د ا جعل الله إ ي ا ك م ممن يرد عليه نعم قال الصراط الحسي عنه نعم وهو مرتبط بالصراط المعنوي في الدنيا الكتاب و ا ل س ن ة و ا ل إ س ل ا م و ا ل ق ر آ ن ومحمد فالصراط المعنوي في الدنيا كلها معاني ص ح ي ح ة في قول الله ه د ن ا ل ص ر ا ط المستقيم ان فسرته بالاسلام صحيح ان فسرته بالايمان صحيح ان فسرته بالتقوى صحيح ان فسرته بمحمد صحيح ان فسرته بالقران صحيح فهو صراط الله المستقيم ومن قواعد التفسير ان الايه اذا احتملت اكثر من وجه ولا تعارض بينها فانها تحمل على كل الوجوه فهذا صراط معنوي وهو متصل بالصراط الحسي فلن تهدى إ ل ى الصراط الحسي حتى تمشي على الصراط その一緒にいるときに、私は一緒にいるときに、一緒にいるときに、一緒にいるときに、一緒にいるときに、一緒にいるときに、一緒にいるときに、一緒にいるときに、一緒にいるときに、一緒にいるときに、一緒にいるときに、一緒にいるときに、一緒にいるときに、一緒にいるときに、 إ ن ك لا تدري ماذا احدث بعدك قد حدث ما هو بدع وقد يكون ما هو فسق و م ع ص ي ة واضح نؤمن بها, بها على وجه التسليم بانه ان شرب من الحوض قد يسقط في النار وقد يجتازها إ ل ى ا ل ج ن ة وقد يكون الذين يسقطون في النار من الذين يدادون ع ل ى الحوض نعم ايه نعم ن كما ينال المؤمن ا ك ر ا م ت في الدنيا المؤمن الفاسق لا يحجب من كل الكرامات والله حكم عدل فينعم عليه بما عنده من إ ي م ا ن ويحاسبه ويعذبه بما عنده من عصيان فتجتمع ا ل ع ق و ب ة و ا ل م ث و ب ة على المؤمن ا ل ع ق و ب ة لجنايته ومعصيته و ا ل م ث و ب ة لما يحصل منه من حسنات فيجتمع الثواب والعقاب في الشخص الواحد والحب والبغي في الشخص الواحد ف أ ن ت تحبه ل إ ي م ا ن ه وتعاقبه على سرقته في وقت واحد ربما تقتل ا ل إ ن س ا ن تقص رقبته حكم من الله ثم تكفره وتقصره وتصلي عليه ح ت ق ب ش ي قمت به بحكم ا ل خ ص ا ص قال نعم ع ق و ب ة ا له ل وفي الوقت نفسه أ ش ف ع له وصلي عليه وما مانع أ ن تجتمع هذه ا ل أ م و ر في المؤمن فالمؤمن ينعم ويعذب ويثاب ويعاقب ويحب ويبغض بحسب ما عنده من إ ي م ا ن وحسب ما عنده من عصيان ت ق ن النار من نبينا ا الكبال الله صلى عليه وسلم بأمة ويشفع ي خ ر ج و ن بشفاعته بعدما احترقوا وصاروا بعبا وحمما فيدخلون الجنه بشفاعته ويسمون بالجهنميين, يسمون بالجهنميين. لأنهم يعني اخوانا ل ذ ي ن مروا بجهنم فيسمون بالجهنميين جاء ب أ ن الله تعالى يخرجهم من النار وقد انتحشوا وصاروا حمما احترقوا فيلقون في نهر ا ل ج ن ة اسمه نهر ا ل ح ي ا ة فينبتون كما تنبت ا ل ح ب في حمير السيل صفراء م ل ت و ي ة ثم يدخلون الى ا ل ج ن ة نعم قال <تصفيق> رحمه الله ل س ا ئ الانبياء والمؤمنين والملائكه ش ف ا ع ا م ه ذ ه ا ل ش ف ا ع ة ا ل ع ا م ة النبي عليه ا ل س ل ا م له ش ف ا ع ة خ ا ص ة المقام المحمود ش ف ا ع ة خ ا ص ة دخول ا ل ج ن ة ش ف ا ع ة خ الشفاعه ص ة ا لعم ا ب طالب وما قد مات على الكفر ب أ ن يخفف عنهم من العذاب ش ف ا ع ة خ ا ص ة و أ م ا ب ق ي ة الشفاعات فهي ع ا م ة ف إ ذ ا دخل أ ه ل النار النار من أ ه ل ا ل إ ي م ا ن يشفع ا ل م ل ا ئ ك ة و يشفع ا ل أ ن ب ي ا ء و يشفع ا ل أ ف ر ا ط الذين ماتوا و هم صغار و يشفع المؤمن ل أ خ ي ه و يشفع لقريبه و يشفع لمن شاء فيخرجون من ا ل ج ن ة من النار إ ل ى ا ل ج ن ة و كذلك في ا ل ج ن ة في علو الرتب فيشفع من هو في م ر ت ب ة ا ل ع ل ي ة لمن هو في م ر ت ب ة الدنيا الذين آ م ن و ا الحقنا بهم ذريتهم و مالكناهم من عملهم من شيء نعم قال تعالى ولا يشفعون الا لمن ا ر ت ه ى وهم من خشيته مشركون ولا تنفع الكافر ا شفاعه الشافعين و ا ل نعم ا خ ل و ق ت ا ن ل ا تَفْنَيَانَ ا ل ج ن ة والنار مخلوقتان موجودتان ا ل آ ن ا ل ج ن ة ت هيا ل أ ه ل ه ا والنار ت هيا ل أ ه ل ه ا لا ت ف ن ي ا ن ل أ ن الله خلقهما للبقاء الله خلقهما للبقاء、نعم. قال ف ا ل ج ن ُ ما هو ُ و ل ِ ي َ ا ئ ِ ه والنار ََْ عقاب َِ لاعدائه َِِْ و َ أ َ ه ْ ل ُ ا ل ْ ج َ ن َّ ة ِ فيها َِ مخلدون َُُ إ ِ ن َّ المجرمين َُِْْ في عذاب َِ جهنم َََّ خالدون ََُِ لا َ يبتر ُ ف َُ عنهم َُْ وهم ُْ فيه ِ مبلسون ُ لابدين فيها احقابا لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها فالكفار خالدون في نار جهنم والمؤمنون خ ا ل و ن ل ج ا ي ا ن وقد ج في ا ل ح د ه ي م و ملك ا ل يؤتى بالموت بين ا ل ج ن ة والنار فينادى أهل الجنة يا اهل ل ج ن ة يا أ ا ل ج ن ة فينظرون خائفين وجلين قد دخلوا ا ل ج ن ة لماذا ينادون خافوا يظنون ب أ ن ا ل أ م ر تغير وينادى أهل النار اهل ل ن ا ر أ النار فينظرون راجين يعني يظنون ب أ ن الله سوف يخرجهم من النار فيقالوا تعرفون في قول نعم هذا الموت فيذبح الموت على صوره كبش يذبح الموت بين الجنه والنار ثم يقال يا اهل الجنه خلود ولا موت ويا اهل النار خلود ولا موت طيب <تصفيق> إيه نعم ليس ملك الموت, الموت. لا لا هو الموت لا شك ان الموت وهذا كيف نؤمن ونسلم ب أ ن الله يجعل الموت المعنوي الموت الموت وصف فيجعل الله الموت المعنوي على ص و ر ة كبش والله على كل شيء قدير لان ل ل م م و ت ا ع و ي لأن عندنا أ ع ي ا ن و معاني ا ل أ ع ي ا ن نراها ب ا ي ن ن ا ا ي ا ن عينات و المعاني لا تقوم بنفسها و إ ن م ا تقوم بغيرها صبرك حلمك حيائك هذه كلها تسمى ايش معاني ما نراها تمشي حالها و إ ن م ا تقوم بك أ ن ت واضح فالموت وصف حال يقع على ا ل إ ن س ا ن يفارق به الدنيا فهذا الوصف الله عز و جل يجعله على ص و ر ة عين فينقل المعنى إ ل ى عين مثل الرحم لما تعلقت بحق الرحمن و الرحم وصف و لكن الله جعلها على ص و ر ة عين فقال هذا يرضيك ان اصلي من بصرك واقطع من قطعك واضح فيجعل الموت على صوره كبش الاملح بين الجنه والنار ثم يذبح نؤمن بذلك ونسلم、نعم. نكتفي بهذا القدر وان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى اجد ج م ي ع لماذا يبقى للشيء القليل منه